مَنْكَ لاَا يَعْجُ لِقَا اللهَِّ فَإِنَّ أَجَ اللهَّهِ لآد وَهُوَ السَّمععَم وَمَنْ جَهَدَ فَإِ ماَا يُجهِدُ لِنَفْسهِ إِ اللهَّه لَغَنٌ عَ العالممين وََّذينَ آمَنُ وَامِنُ الصَّالِحاتِ لَنُ كَفِرََّ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا فَؤَادُهُ أُذِيَاءَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَّنَقولَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ, أولئك يَآئِسُو مِن رَّحْمَتِى وَأُولَٰئِكَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ إِلَّا أَنْ قالَاالُ قُتُلُهُ أَوْ حَرِْقُ فَأَن جَاه اللَّهُ مِنَ النَّارُ إِ فِي ذَالِِكَ ل آيات لِقَوْم يُؤمِنون وَقَالَ إَّ مَتَّقَذْتُم مِنْ دُون اللهِ أَوْثَانََّ وََّتَ بَيْنِكُم فِي الحياةِ الدُّنْيَام ثُ يَوْمَ الْ القِيياامَةِ يَكفُرُ بَعْضُكُمْ ببَعضِ وَيَلعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضَ وَمَأْوكُم النارُ وَماَا لَكُم مِا صِرين فَآمَنَ لَهُ لوطُ وَقَالَ إي مُهاجِرٌ إلىى رَبّ إِنَّهُ هو العزيز الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وإنه في لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلوطًا إذ قالَالَ لِقَوْمِهِ إِكُمْ لَ تَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَد مِنَ, من العالممِين إِنكُم لَتَأتُونَرِّ جَلَ وَتَقَطَعونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادكُم الْمُنكَرُ فمَا كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِللاا أَمْ قالُؤتِنا اِتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن, إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قَا إ فِيهَا لُطَا قالوا نَحْنُ علملَ بِمَنْ فيِيهَا قالوا نَحْنُ علمْلَ بِمَنْ فيِيهَا لَل نَججَّهُ وَأَهْلَهُ إَّم رَأتَهُ كََتْ مِنَ الغابِرين.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 انم انزلون على اهل هذه القريه لجزا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفراعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبهم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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا وَأَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم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 أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لا نُبَوِّئُ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَجْرِيعٍ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر الذين صبعوا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخرت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 أَلَم يَرَو أنا جَعلنَا حَرَمًَا آمِ أَوُتَخَطَّفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَ بِالباطِل يُؤْمِنونَ وَبِنعمَّةِ اللهه يَكفُون وَمَنْ أأَظلَم مَِّ نِفْتَرَ علىى اللَِّ كَذِبًا أَكَذَّبَ بِالحَِّ لََّا جَاء الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ